أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رأنا لجأنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 113. وأملي لهم إن كيدي متين 114. يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو وإلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أن يَكُونَ قَدْ اغْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَدِيَ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 لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون